وَأَقْتِلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايِ الرِّزْقَ فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضُ فَأَحْيَاهِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله الحمد رب وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ